أما قول مصنفي ولم تكن معفوة وثبتت فمعنى أنها إذا كانت من دون الدرهم من الدم مثلا فهذه لا تبطل وقوله أو تركت أثرها وذهبت معناه أن محل البطلان أن تكون النجاسة قد ثبتت عليك أو بقي عليك أثرها وذهبتها أما إذا استطت عليك ولم تثبت أو تترك أثرا فلا تبطل الصلاة بها وقوله, وقوله واتسع الوقت وألقى مطلقا أنه لو سقطت معناه أنه لو سقطت فخيف فوات الوقت فلا يذهب لتطهيرها لأن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة والمحافظة على الصلاة في الوقت أولى من المحافظة على الشرط خارج الوقت معناه أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة نفسها وهو شرط يتحقق من خارج الصلاة أما المحافظة على أداء الصلاة في وقتها تطبيقا لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً وقوتاً هو أولى من المحافظة على الشرط الخارج والقيد الأخير الذي ذكره وألقى مطلقا معناه أنك لو لو سقطت عليك النجاسة ولم تجد ما تطهرها به فلا تقطع صلاتك لأنك ليس عندك ما تطهر به تلك النجاسة هذا كله تابع للحالة, للحالة الأولى وهي سقوط النجاسة على المرء أثناء الصلاة الحالة الثانية يتذكر النجاس أثناء الصلاة والتي أشار إليها المصنف بقوله كذكرها فيها والمعنى أن من كان في الصلاة تتذكر أنه يصلي بثوب متنجس فإن صلاته باطلة حينئذ بخلاف من تذكرها قبل أن يشرع في الصلاة أي تذكر قبل أن يشرع في الصلاة أن ثوبه متنجس ثم بعد شروعه نسي أن هذا الثوب متنجس ولم يتذكر إلا بعد أن خرج من الصلاة فهذه لا تبطل صلاته لقول المؤلف لقول المصنف لا قبلها ويعيد في الوقت على سبيل النب هذه حالة واضحة أنها تفرق يفرق فيها المصنف بين ذكر نجاسة أثناء الصلاة أو ذكرها بعد خروج من الصلاة والحالة الثالثة أن يتذكر المصلي أن في نعله نجاسة فلا تبطل صلاته ولو تحرك بحركته ما لم يرفع رجله بها فما تبطل لكونه حاملا النجاسة وليس عليه إلا خلع إلا خلع نعليه والتقدم قليلا أو التأخر عن النعل وصلاته حينئذ صحيحة وهذا معنى قوله أو كانت أسفل نعل فخلعها والدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فخلع نعلي فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبث فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله ولينظر فيها فإن رأى خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيه فيهما محل الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دنى على ما مضى من صلاته مع قلعه النعلين وبهذا أيضا استدلنا قال بأن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة بالنسبة لمن يتذكر فلو لم يكن شرطا للذاكر دون الناس لما بنى الرسول صلى الله عليه وسلم على ما فات من صلاته وينتقل الكلام بعد ذلك إلى مسألة النجاسات المعفو عنها وفيها يقول المصنف رحمه الله وأفي عما يعسر كحدث مستنكح. وبل لباسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد ونذب لها ثوب للصلاة ودون ذرهم من دم مطلقا وقيح وصديد وبول فرس لغاز بأرض حرب وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة مسحة فإذا برئ غسلا وإلا أعادت الوقت وأو أول بالنسيان وبالإطلاق وكطين مطر وإن اختلتت العاذرة بالمصيب لا إن غلبت وظاهرها العفو ولا إن أصاب عينها وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهر يطهران بما بعده وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده وخف ونعل من رواف دواب دواب وذولها إن دلك لا غيره فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم واختار الحاق رجل للفقير وفي غيره للمتأخرين قولاً. انتهى كلام المصنف وشرع رحمه الله أو نشرع في بيان لا يعفى عنه من النجاسات إما لكونه يسيراً أو للمشقة أو لعموم البلوى. وقدم رحمه الله ما يفيد العمل بقاعدة المشقة تجلب التيسير وهي من قواعد الفقه الكبرى وفرع على العمل بها ما سيذكره بعد من النجاسات المعفوة عنها فقال وعفي عما يعصرك حدث مستنكح وذكر هنا عدة أشياء أداءها بما يعصر التحرز منه للمشقة ثم شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في الأمثلة وقبل أن نشرع فيها علينا أن نبين أصل القاعدة فنقول إنها من قواعد الفقه التي يبنى عليها كثير من الأحكام التخفيف ورفع الحرج حتى قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله قال العلماء يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته وقال صاحب المراقل مراقل السعود قد أسس الفقه على رفع الضرر وإن ما يشق يجلب الوتر. وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله جل شأنه وما جعل عليكم في الدين من حرج وعن نبيه روية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا علبة فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغضوة والروحة وشيء من الدلجة عن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أي سرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وإذا كانت الشريعة الإسلامية تقصد من تشريعها للطهارة أن يكون المجتمع نظيفا يعيش فيه المسلم طاهرا نظيفا فإنها ذلك تراعي رفع الحرج والتيسير على المكلفين كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وكما قال لا يريد, يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ولذا كان كل ما يقال ما يفضي بالمرء لدرجة العسر معفون عنه والنجاسات التي يعفى عنها أقضى من كلام المصنف هي أولا حدث مستنكح وهو الشخص الذي استنكحه الحدث أي خرج منه بغير اختيار بغير اختيار الشخص وكان ملازما له كل يوم سواء كان مرة أو أكثر مثل خروج الريح المتكرر منه كلما مرت عليه دقائق فهذا الرجل يتوضأ وضوءا واحدا للصلاة وهذا الحدث لا ينقض وضوءه وهو مذهب المالكي ثانيا بلل الباسور الباسور مفرد جمعه بواسير وهو وجع في المقعدة أو تورم فيها من الداخل وخرور الثآليل هناك والثآليل هي نفاطات أو حبوب تظهر في المقعدة والبواسير تنبت في الدبر وقد يكون فيها بلل وقد لا يكون ولم يختلف فقهاء المذهب في نجاسة هذا البلل إلا أنهم عدوها من النجاسات المعفية عنها وهذا البلل معفون عنه عما عن أصاب البدن منه أو الثوب كل يوم ولو مرة فإنه يعفى عنه وإن أصاب اليد حيث يرفى عنه إذا كسر استعمالها في أرجاعي لأن زاد في اليوم على مرتين أو أكثر بمعنى أن يد الإنسان تمتد إليه مرارا لتتأكد منه أو لتمسحه أو لتزيله فيعفى عن ذلك قال المصنف وَبَالَ لُبَاسُورٍ في يد إِنْ كَثُرَ الرَّدُ أي إن كثر رد اليد إلى ذلك المحل أو الثوب ثالثا ثوب المربعة مما يعفى عنه أيضا ثوب المرضعة التي تجتهد في إبعاده عن النجاسات وتحترج منها بقدر الإمكان فما أصاب المرضعة بعد اجتهادها في التجنب معفونا عنه للقاعدة السابقة الذكر ثم قيد. بما إذا كانت المرضعة أما للولد أو لم تكن أما له ولكن يحتاجت أن تؤجر نفسها للإرضاع أو لم تكن محتاجة ولكن الولد لم يقبل إرضاع غيرها هنا يوفى كما نرى من كلام المصنف وكلام الشرح يوفى عن هذا الثوب الذي تستعمله المرضعة في الرضاع كلما كانت مجتهدة في أن تنأ به عن نجاسة الطفل واستحب المصنف لهذه المرأة أي المربعة أن تتخذ ثوبا للصلاة أي تخصص لها ثوبا لتصلي فيه تجنبا للنجاسة التي تصيبها من الصبي فقال المصنف وندب لها ثوب للصلاة والمعنى أنه يندب لها ثوب للصلاة تلبسه ولكن هذا ليس بواجب لأن المشقة عليها في تطهير كل بول واضحة والمعروف أن من قواعد الفقه الكبرى المشقة تجلب التيسير رابعا من النجاسات عنها أو المعفوة عنها عنها ما دون الدرهم من النجاسات كالدم مطلقا والقيح والصديد فيغفى عن هذا المقدار سواء كان ذلك من دم المرء أو من دم غيره أو سواء أصابه من غيره أو أصاب سوبه وسواء كان الدم دم عادي دم دم عادي أو دم حادث أو دم نفاس والمراد بالدرهم هنا الدرهم البغلي الذي يكون على قدر الرقمة وهي الدائرة السوداء التي تكون في باطن عارض البر فهو درهم معروف في الفقه يعبر عنه كثيرا بهذا التعبير خامسا بول فرس الغازي بأرض الحرب من الأمور التي يعفى عنها أيضا ما يصيب ثوب الغزاة أو المجاهدين أو يصيب أدانهم من نجاسة الفرس أو من أبوال الفرس التي يستعملونها في الجهاد وقيد المصنف هنا لأن يكون المجاهد في أرض الحرب لا أن يكون الفرس مربوطا عنده في بيته أو كان في زمن غير زمن الحرب أو في مكان غير مكان الحرب إلا أن شراح بعض شراح المتني ذكروا أنه لا مفهوم للفرس عن غيره ولا مفهوم للبولي عن غيره ولا مفهوم لأرض الحرب عن أرض السلم بنعنى أن شراح تعقبوا هذه القيود على المصنف رحمه الله ورأوا أنه لا احتياج لها فالمذار على من اضطرته الحال إلى ملابسة البغال أو الحمير فإن ما يصيبه منها سواء كان غازيا أطليا أم لا وسواء كان في وقت الغزو أم لا فالمدار على الحاجة الداعية له إلى ملابسة هذا النوع من الدواء فكل ما أصابه منها يوفى عنه لأنه لو كلف بغسل كل ما أصابه لكان عليه في ذلك مشقه والله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر وعليه يمكن القول والقول للشارحة يمكن القول بأنه يلحق بفرس الغازي كل من كانت له مباشرة للدواب من علف أو سق أو نحو ذلك غير أنه ينبغي أن يتحرز من يواشر أعمال الدواب بقدر الإمكان فيتخذ ثوبا لمهنته ويتخذ ثوبا لصلاته سادثا من النجاسات المعفو عنها أثر ذباب من العذراء. يعني أن الشخص إذا ذهب إلى قضاء حاجته في الخلاء، في الخلاء ونحوه، ثم حط الذباب على الغائط، ووقع على الذباب بعد ذلك على البدن أو على الثوب، فهذا لا يكلف المرء بغسله. لماذا؟ لأنه لو كله بغسله كان عليه في ذلك حرج كبير ونشقة بالغة، والحرج مرفوع في الشريعة الإسلامية. سابعا موضع الحجامة مما يغفى عنه ايضا موضع الحجامة والمراد بها الشرطات التي تحدث في الجسد لقصد الحجامة فان شخصا اغتسل احتجم واضطرته ظروفه الى ان لا يغسل موضع الحجامة حتى لا يلتهب الجرح فهذا يغفى عنه ويغفى عن غسله حتى يبرأ الجرح فلا اثر فيما ينزف ينزل من الجرح من دم على طهارة المرء وكذا لا يجبر المرء على غسل هذا الجرح إلا بعد أن يبرأ وقيد المصنف جواز ترك غسله بعدم البرء فقال إذا برئ غسله أي متى برئ موضع الحجامة وجب عليه الغسل لماذا هنا أبناءنا الطلبة نقول لأن العلة المسقطة للغسل هي الخوف من حدوث التهاب في موطن الجرح وبالبرئ قد زال هذا الخوف فعاد الحكم إلى ما كان عليه من وجوب المبادرة بالغسل ولذا قال المصنف وإلا أعاد في الوقت ومعناه أنه من كان قد احتجم ثم بارئت حجامته ونسي أن يغسلها بعد البرء أي نسي أن يغسل موضعها بعد البرء فالواجب عليه حينئذ أن يعيد في الوقت فقط إذا صلى بهذا الوضع وقيل إن هذه إعادة محل محلها على الناس فقط، وقيل بل يعيد الناس والعامد، وهذه أقوال موجودة عند بعض شراح الشيخ خليل. وعلى القول بأن محلها على الناس، أي محل غسلها على الناس فقط، فعلى ذلك العامد والجاهل يعيدان أبداً، أي يعيدان في الوقت وفي غير الوقت. وقيل إن محلها على الناس والعامد والجاهل، فالكل يعيد في الوقت. فذلك قول المصنف وأول بالنسيان وبالإطلاق ومن الحقائق هذه القاعدة أيضا أي قاعدة المشقة تجلب التيسير والتي بمقتضاها قال المصنف أو ذكر المصنف هذه النماذج من النجاسات المعفو عنها منها أيضا طين المطر فطين المطر يصيبه البلل الذي تكون فيه العذرة في الطرقات والشوارع فيكون هذا الطين في نفسه متنجسا ولكن هذه النجاسة ارفعنا وذلك لان المشقة واضحة جدا في مثله فلو كلف اهل بلد بغسل كل ما اصاب فيابهم من طين مطر مختلف بالعذرة وكان ذلك منتشرا عندهم فالامر فيه حرج واضح لانه لا تخلو بلد من المطر ولا يقضي المطر من أن يحدث في الأرض تغيرات واقترابات ينشأ عنها اختلاط التراب أو الطين من نجاسة مثلا ولهذا بالغ المصنف رحمة الله تعالى عليه في العفو عن طين المطر بقوله وإن اختلط العاذرة بالمصيب أي أنه ولو كانت هذه العذرة مختلطة بالطين فإن العفو لا يزال هو الحف لا إن غلبت يعني لا إن غلبت العذرة المصيب بأن كان الطين, الطين الذي عصابه نسبة العذرة فيه عالية جدا فحينئذ يرى المصنف أنه غير معفو عنه لماذا أبناء نقطل الله لأنه صار في حكم النجاسة لأن الحكم هنا للغالب ومع ذلك فإن ظاهر المدونة العفو ولهذا قال المصنف وظاهرها العفو وما تقدم ذكره فيما لو لم يصب المرء عين النجاسة أما لو أصاب عينها فهذا مما لا عفو عنه بل يجب غسله حيث قال ولا إن أصاب عينها بمعنى أن كل ما ذكره المصنف من مسألة لعفو عن طين الشوارع وما فيه من نجاسات ونحوها إذا لم يكن المرء السائر في الشارع قد أصاب برجله أو بثوبه عين النجاسة يعني وطئ عليها بقدمين أو لمسها برجله أو بيده أو ينحو ذلك. فإن أصاب عينها وتيقن ذلك فلا تدخل المسألة حينئذٍ في مسألة النجاسات المعفو عنها بل تدخل في نسألة النجاسات التي يجب إزالتها حيث تعينت ورؤيت. وذلك لأن إصابة عين النجاسة مما يمكن الاحتراز منه لظهوره بالرؤية أو بالرائحة خلاف إصابة ما يحتمل فيه نجاسة وما لا يحتمل. عاشرا أيضا من الأمور النافعة عنها ما يصيب ذيل الثوب للمرأة والرجل سواء كانت ثوب امرأة أطالته لستر بدنها أو مرت برجلها على نجاسة يابسة فكلاهما يطهره ما بعده وقيد العفو هنا بقيود الأول أن تكون اطالة ثوب المرأة للستر لا للزينة والخيال والثاني أن تكون النجاسة يابسة وليست رطبة فنقل عن المدونة أنه يطهر ذيل المرأة تطيله للستر من القش اليابس بمروره على طاهر قال بعضهم من توضأ ثم وطأ مغضعا قذرا جافا لا بأس عليه قد وسع الله على هذه الأمة هذا كلام ورد في التاج والإكليم وورد أيضا في المدونة الكبرى ثم أصاب الثوبة من النجاسة اليابثة يطهر بمروره على ما بعدها ومثل في ذلك الرجل إذا, إذا مرت بنجس يابس فأي شيء مسته بعد ذلك فهو مطهر لها أي طهارة لغوية لا شرعية لأن الطهارة الشرعية لهما إنما تكون بالماء المطلق وعبر المصنفون بقوله للستر ليفيد أن المرأة إذا أطالت الذيل خيلاء كما كان يفعله بعض النساء في بعض الأزمان فهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جرى توبه خيلاء لأن من هنا عام والمرأة تدخل في هذا العموم قال صاحب المراقي مراقي السعود ومن شمول من الأنثى جنف وفي شبيه المسلمين اختلفوا قلت وإذا كان الأمر كذلك فما أصابها من الأذى الراجع عند محقق مذهب مالك أنه غير معفوغ عنه يعني إذا كان الأمر على سبيل الخيلاء ولذلك نود هنا أن نتوقف عند نقطة أبناء الطلاب سنشير عليها بإيجاز وهي أن تطويل كوب المرأة مأمور به في الشريعة الإسلامية ولكن تطويلا لا يصل إلى مرحلة الخيلاء وقد ورد في ذلك الحديث المشهور المعروف أن يحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألته يا رسول الله ما يفعل النساء في ذيولهن أو في ثيابهن فقال عليه السلام يرخينه شبرا قالت إذن ينكشف قال يرخينه زراعا ولا يزدن فتطويل الثوب للمرأة هو من الستر الذي أمر به أو هو من التحجب والتستر الذي أمر به المرأة بشرط أن لا يتجاوز القدر الذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يقصد به الحيلاء حتى لا يدخل في عموم الحديث السابق لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه حيلاء وإذا قم أحسن ما قاله الناظم في مسألة جر النساء لذيورهن خيالا حيث قال جر النساء سابغ الذيول من خيالاء منعه الززول وإن لم يكن ملامس يابس الأذى, يابس الأذى فاستظهر الحطاب نقي عفو ذا حزاشر ما يصيب الخفة أو النعلة من روث الدواب قال فينا المصنف وخوف ونعل من رواث دواب ودولها إن دلك لا غيره والمعنى أن ما أصاب الخف أو النعل من روث الدواب ودولها معفون عنه بشرط أن يكون قد دلك أن يكون أي الخف أو نه قد دلك دلكا لا يفيد الغسل بعده شيئا ولم يبق فيه إلا حكم حكم النجاسة وهو غير مضر بمعنى أن التدليك في التراب للخف أو النعل يطهره. وفهم من كلام المصنف لا غيره أن ما أصاب الخف أو النعل من غير روث الدواب وبولها من النجاسات كفضلة الآدمي والكلب وكالدمي فهو غير معفو عنه هذا هو الظاهر والأصل في هذه المسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور وفي رواية إذا وطئ الأذى بخفيه فإن طهورهما التراب وهذا الحديثان رواهما أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى ومنه أيضا ما روي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه قدرا أو أذى فليمسح وليصلي فيهما وهذه الأحاديث الثلاثة للعلماء في إسنادها كلام طويل فبعضهم قال إنها لا تصدح للاحتجاج وبعضهم قال إنها صالحة وأقرب هذين القولين إلى الصواب إن شاء الله تعالى والكلام للشارحة أن لها روايات يقوي بعضها بعضا فتتهيأ للاحتجاج بها على أن النعلى تطهر بالدلك على الأرض وظاهر هذه الأحاديث أن هذه النجاسة يستوي فيها روث الدواب وظولها وغير ذلك من عذرات الناس وأبوالهم وهو الصواب إن شاء الله تعالى ما دامت الآثار صالحة بضم بعضها إلى بعض بالاحتجاج على المسألة فيه. وعليه يمكن القول بأن النص الذي ذكره خليل لعله أساسي من روث ذواب ودولها إن دلك كغيره وليس الصواب لا غيره والله أعلم قلت والكلام للمحاضي تعليق على ما سبق ذكره من كلام الشارحة من كلام الشيخ قليل هذا اجتهاد من الشارحة حيث لم يذكره الملكية في كتبهم أو في متونهم وقد ذكرنا علتهم في التفريق واعلم وقد ذكرنا علته في التفريق، وعلم أن المبدأ العام عند المالكية أن النجاسات كلها لا يطهرها إلا الماء وإن زال العين أي عين النجاسة في فالحكم باق وخص ما يقع عليه ما يقع عليه الثوب أو الخف أو النعل من أروات الدار وأبوالها لكثرة ورودها في الطرقات. فأجاز فيها المسحب الأرض للتخفيف وعدم الإعسار على الناس ولما كان خرء الكلاب والناس وغيرهما قليل نادر في الطرقات لم يجيزوا إلا الغسل بالماء والله تعالى أعلم راجع في ذلك البيان والتخصيل ابن رشد 1 على 65 وما نقول المصنف فيخلعه الماسح لا ما معه ويتمم أن المصنف ومن وافقه يرون أن ما أصاب الخف أو النعل من النجاسة من روث الدواب وبولها مما ليس معفون عنه يجب غسله فإن لم يجد شخص قد مسح على خفه طهارة أو على وضوءه ثم نر بهذه العذرة التي لا يفيد فيها النصح عند هذه الطائفة من العلماء فإن على هذا الشخص أن يخلع عليه أو خفيه ويتيمم لماذا؟ لأنه لن يعد طاهرا طهارة كاملة فالخف نجش من عند هؤلاء ولا يمكن الصلاة به وإذا نزع الخف فيجب المبادرة إلى غسل الرجل والمفترض أن هذا الشخص ليس عنده ماء يطهر به الخف أصلا فمعناه أنه ليس عنده ماء يغسر به رجليه فحين أذن ينتقل إلى التيمم وهكذا استفيد من كلامها ولا فقه بمعنى أنه حيث عدم ماء يغسل به الخف فهو من الأولى عادم للماء الذي يتوضأ به فعليه أن ينتقل من هذه التهارة أو من هذه الحالة إلى حالة أخرى وهي حالة اللجوء إلى التيمم لتعذر استعمال الماء أو لعدم وجود الماء الذي يستعمله في الوضوء أو في تنظيف الخف ولكن هذه الحديث الثلاثة التي سبق ذكرها تدل بلالة واضحة على أنه لا فرق بين روة الدواب وبين أبواليها وبين غيريها من العذرات فالكل يكفي فيه المسح والله تعالى أعلم وعلى ذلك فلا ينبغي لمن كان ماسحا على خفه وأصابته نجاسة أن يقلع خفه الذي لم يجد له لهما أن يقصره بل يكفي في ذلك مسحه ولو والد أنا. ثم قال المصنف واختار إلحاقا رجل الفقير والمعنى أن اللخمي الذي يعبر عنه المصنب باختار أو الاختيار اختار الحاق رجل الفقير الذي لا يجد من المال ما يشتري به خفا ولا نعلا كما هو حال الفقراء في بعض البلاد وعليه فإنه إذا أصاب رجل هذا الفقير روث ذواب وغولها فعند اللخمي يكفي فيه أن يمسحها صاحبها مسحا لا يفيد الغسل بعده شيئا وذلك لتعذري شرائه للنعل أو الخف وفي غيره للمتأخرين قولان أي أن المتأخرين من أهل, أهل المذهب يرون أن رجل غير الفقير وهو الذي يرجى ما يشتري بالخف والنعل ولكنه لا يلبسهما هل يعطى حكم الفقير فيلحق به تبع الاختيار اللخمي أم لا يعطى حكمه فلا يلحق به للمتأخرين من أصحاب مالك في ذلك قولان ونمضي مع المصنف في حديثه عن النجاسات المعفوة عنها أيضا فنجده يقول وواقع على مار وإن سأل صدق المسلم وكسيف سقيل لإفساده من دم مباح وأثر دمل لم ينكى وَنُدِبَ إِنْ تَفَاحَشَكَ ذَنِ الْبَرَاغِيثِ إِلَّا في الصَّلَاةِ اشتمل هذا النص على المسائل التالية الماء الساقط على النار في الطريق ذكر المصنف أن من كان مارا تحت بيت مرتفع مثلا وقع عليه بلد أو ماء فإن هذا مما يعفى عنه ولا ينبغي لمن سقط عليه ماء أن يسأل أحدا عن نوع البلد الذي أصابه وعلى كل حال فلقدر الله أن يسأل أن يسأل، وكان المكان مكان مسلمين وسألهم فقال ما هذا البر الذي أتى منكم إذا من الشارع فإن قالوا بنجاسته فعليه أن يعمل بمقتضى هذا الكلام وإن قالوا بطهارته فعليه العمل أيضا وهو مقتضى قول المصنف وإن سأل صدق المسلم وهذا يخرج لنا أن لو كانت المنطقة ليست بها مساكن للمسلمين. فإن الأمر يختلف حينئذ بخلاف هذه الصورة ومنها أيضا مسألة السيف ونحوه مما تنجس بدم مباح والسيف هنا دلالة على الآلة الثمينة وليس السيف خاصا فإن كانت عنده آلة ثمينة كسيف أو آلة ذبح تستعمل في إقامة الحدود أو الذبح ونحوه وأصابها الدم المباح وكانت هذه الآلة من الآلات التي يباح فيها الاستعمال واستعملت بالفعل فيما أبيح استعمالها فيه هذه الآلة إن كان يضرها الغسل فهذه يعفى عن حكم نجاستها بعد إزال عين من نجاسة بما تزال به ومن الدماء المباحة التي تفهم من كلام المصنف الدم الذي أصاب الصيفاء بسبب اقامة حد من حدود الله او اقامة قصاص به او سبب قتال من يلوز قتالهم من الكفار والبغاة وقطاع الطرق ونحوهم او ذكاة حيوان يباح اكله هذا هو المراد بالدم المباح ومنها ايضا مسألة اثر الدم والقروه او اثر الدمامل والقروه فمما يعفى عنه من النجاسات أثر الدم الذي لم ينكأ والدمام هي خروح تكون في الجسد ويسيل منها قيح أو دم أو صديد فما سال من هذه الجروح فهو معفوغ عنه أي معفون عن أثره لماذا أبناءنا الطلاب نقول لأن في تكليف المرء بغسل كل ما سال منها مشقة واضحة وقاعدة السابقة التي نحن بالصبب بتتبع المسائل التي فيها هذه القاعدة تقتضي رفع المشقة فإن لم يكن هناك مشقة فلم يقفى فلا يؤفى عما زاد على قدر الدرام لماذا؟ لأنه أدخله على نفسه ما لم يضطر إلى نكء الجرح بعد أن نكأ سابقا ونكء الجرح هنا بمعنى فتحه بعد أن نكأ سابقا وقد خرج منه شيء أو لم يخرج فإنه يعفى عنه لأنه صدق علي أنه سال بنفسه ويستمر العفو يا أن يبرأ فإن برئ غسله وقيد العفو عن الدم عن الدمامل ونحوها بكونها لم تنكأ أي لم يتدخل الشخص بفتغه بنفسه يقال في اللغة أنكأ الجرحة أو القرحة إذا غمزها ليطل جمافية قال مؤتن ابن نوية تعيدك أن لا تسمعيني ملامة ولا تنكئ قرح الفؤاد فجيعا. ومن هذه المسائل أيضا مسألة استحباب غسل الدم اليسير إن تفاحش وعلى المصنف وندب إن تفاحش والمعنى أن أثر هذه الدماء إذا تفاحش جدا أو أثر الدماء إذا تفاحش جدا بحيث يستحي المرء أن يجلس بها بين أقرانه وأن يظهر بها أمام الناس فإنه يستحب للمرء حينئذ غسل هذه الدماء ومثل له بدم البراريس وكذلك جميع ما سبق من المعفوات واستثنى المصنف حالة الصلاة فمن لم فمن تذكر هذا الدم الذي هو دم البراريس أو تذكر أثر الدمامي وكان متفحشا أثناء الصلاة فلا يندب له قطر الصلاة من أن يصله بل يطلب منه التمادي وعدم الغسل وهكذا أمناء الطلاب ذكر المصنف حوالي 13 سيئا من النجاسات المعفو عنها ثم شرع بعد ذلك في بيان صفة تطهير النجاسات وما يتعلق بها من أحكام فقال: ويطهر محل النجس بلانية بغسله إن عرفاه وإلا بجميع المشكوك فيه ككميه بخلاف ثوبيه فيتحرى بطهور منفصل كذلك ولا يلزم عصره مع زوال طعمه لا لون وريح عسر والغسالة المتغيرة نجيسة مسألة الاشتباه في النجاسة وتطهيرها الاشتباه في النجاسة وتطهيرها أخذا من هذا القدر من كلام المصنف تشتمل على ثلاثة مسائل المسألة الأولى تطهير محل النجاسة لا يحتاج إلى نية المسألة الثانية الاحتياج إلى النية عند اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة المسألة الثالثة صفة تطهير الثوب أو كيفية تطهير الثوب المسألة الأولى تطهير محل النجاسة لا يحتاج إلى نية من أرد تطهير النجاسة فعليه غسل ذلك المحل فعليه أن يغسل ذلك المحل من الثوب فإن غسله فإن ذلك الثوب قد طهر وإذا كان متنجس ثوبا أو مكانا فلا يشترط لذلك النية وهذا هو مقتبر كلام مصنف ويظهر محل النجس بلا نية فمن لهقت بثوبه نجاسة وعلم ناحيتها أي علم المكان الذي هي فيه لأن حددها برؤية أو برائحة على سبيل المثال وجب عليه غسلها فقط فلو كان عند المرء ثوب النجس وألقاه خارج البيت وجاء مطر وأصابه فإن الثوب قطته ولو لم يكن قد ألقاه بنية الغسل ولو افترضنا أن زوجة أو خادمة وجدت ثيابا للمرء فقامت بغسلها غسلا منقيا بحيث ألقتها في ماء مطلق وعصرتها فهذه أيضا قد طهرت ولو لم توجد نية من صاحب الثوب. وذلك لأن الغسل إنما شرع للتعبد والتعبد عند المالكية لا يحتاج إلى نية لا سيما في وقوعه من غير أما التعبد في نفس المرء فهو مما يحتاج إلى ونزيد السورة توضيحا فنقول إن المالكي يرون أن المرأة إذا أراد أن يغسل أن يفعل شيئا بنفسه تعبدا فلا بد له من دي أما إن فعل هذا الشيء أحد غيره له فلا تحتاج المسألة حينئذ إلى نية الفاعل لأن التعبد لم يقع منك وإنما وقع من غيرك لك أي وقع من غيرك بأن قام مثلا بغسل هذا الثوب الذي هو مشروع للتعبد ودليل مسألة النية قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فمسألة طهارة الثوب من هذه ليست من الأعمال ولكن لو فرضنا أنك أردت أن تطهر شيئا من البدن فلا بد له من النية. يعملاً أيضاً لهذا الحديث. ولذلك تجد أخذ طالب أن النية في الغسل وفي التيمم وفي الوضوء وفي غيرها من الأمور. وكل ما سبق ذكره فيما إذا كان الجزء النجس معوفاً فيكفي غسل المحل. أن إذا كان الجزء مجهولا فلا يطهر الثوب إلا بغسل الجميع المشكوك فيه وغير المشكوك فلو كان الشك واقعا في جميع الثوب فإنه يجب غسله ولو كان الشك واقعا في أحد الكمين وجب غسل الكم الذي الكم الذي وقع فيه الشك. المسألة الثانية مسألة الاحتياج إلى النية عند اشتباه الثياب مسألة الاشتباه موجودة في أباب الطهارة في اشتباه الثياب الطاهرة بالثياب النجس وموجودة أيضا في مسألة اشتباه الماء الطاهر بالماء المتنجس أو آنئة الماء الطاهر بآنئة الماء المتنجس أو النجس. فمسألة النية نحتاج إليها عند اشتباه الثياب إذا كان المرء ثوبا وتأكد من وجود نجاسة في أحدهمه ولكن طرأ عليه الشك في تعيين النجس منهما فعليه أن يتحرى أن يتبين ويحاول أن يستظهر بالقرائن ولو بغلبة الظن ليحدد المتنجس منهما ويغسله بنية التطهير يعني يغسل الثوب الذي أوصله يقينه أو أوصله ظنه الشديد بأنه هو المتنجس يغسله بنية غسل هذا الثوب ولا يكفي فيه مجرد الغسل المسألة الثالثة مسألة صفة تطهير الثوب عن صفة التطهير الجيدة للثياب التي لحق بها نجاسة أو أصابتها نجاسة أفاذ المصنف أنه ينبغي مراعاة ما يلي: واحد لا بد أن ينفصل الماء عن الثوب طاهراً وهذا معنى قوله بطهور منفصل كذلك أي بد حتى نتيكد أو نتيقن من نقاء الثوب وطمارته من النجاسة أن ينفصل الماء عنه في الغسلة الأخيرة وهو طاهر اثنين لا يشترط عصر الثوب ولا عصر النجاسة إذا زال طعم النجاسة بمعنى أن النجاسة إذا زالت من الثوب أو زال طعمها من الثوب إن كانت مما يذاق فلا يشترط حينئذ عصر الثوب بل يكتفى بأن أزيل طعم النجاسة منه ثلاثة لا يضر بقاء لون النجاسة أو ريحها لا يضر بقاء لون النجاسة أو ريحها في الثوب بعد الغسل فلا يلزم المرأة, المرأة أن يغسل ثم يغسل وقد بقي لون من أنوال النجاسة أو ريح من ريحها وهو عسير فلا يلزم إجالته والدليل ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لدي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فقال فإذا طهرت فاغسري موضع الدم ثم صلي فيه فقالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره والحديث فيه كلام طويل للعلماء من حيث السند فمنهم من احتج به ومنهم ما لم يحتج به وذلك مما لا مجارب بسطه وعلى كل حال فإن لم يكن الحديث شاهدا على ذلك فلا أقل من دخول مثل هذه المسألة تحت عموم القاعدة السابقة أربعة يترتب على غسل الثوب أن تكون الغسالة المنفصلة عنه نجسة هو معنى قوله والغسالة المتغيرة نجسة ولا يتنافى هذا أبناءنا الطلاب مع ذكره في نفس المسألة أنه لا بد أن ينفصل الماء عن الثوب طاهرة لأن الثوب إذا كانت نجاسته كثيرة فإنه يحتاج إلى غسلتين أو ثلاث فتقول الأولى والثانية من هاتين الغسلتين قد انفصلت عن الثوب وهي متغيرة بالنجاسة أما الغسلة الثالثة أو الرابعة أو محتاج عليها بعد ذلك فإنها تنفصل طاهرة عن الثوب فإذا انفصلت الطاهرة فإنه يحكم حينئذ بنقاء الثوب ثم شرع المصنف بعد ذلك يتكلم عن مسألة زوال النجاسة ومسألة اشتباه الطهور بالمتنجس أو النجس فقال ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل وهو رش باليد بلانية لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف إذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة وزيادة إناء وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا لا غيره عند قصد الاستعمال بلا ولا تتريب ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب الجزء الأول من النص. يتكلم فيه المصنف عن مسألة زوال النجاسة وهو قوله ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس من ملاقي محله. فما يفرق المصنف بين زوال النجاسة وزوال حكم النجاسة فعين النجاسة النجاسة نفسها تزول بكل مزيل لها ولكن حكم النجاسة باق ولا يزال إلا بالماء المطلق لو أن شخصا أصابته نجاسة في الثوب وأزالها بمزيل غير الماء المطلق من المزيلات العصرية التي تستعمل كثيرا في تطهير السياس فحكم التنجيس ما زال باقيا في ذلك المحل ولكن هذا المحل لو, لو بكل بعد ذلك ولاقاه شيء آخر ثوب أو غيره فانه لا ينجسه لأن ما بقي هنا هو حكم نجاسة والحكم لا ينتقل فلذلك قالوا عين النجاسة تزول بكل مزيل وحكمها لا يزول إلا بالمطلق والحكم لا ينتقل بعد ذلك مسألة نضح الثوب بالماء عند الشك فيه. من كان عنده ثوب ثم شك في إصابة النجاسة له، فهل يلزمه غسله أو نضحه أو لا يلزمه شيء؟ هناك من فقهاء المذهب من قال بوجوب النضح فقط. وهناك من قال بعدمه أي بعدم الوجوب ودليل الذين قالوا بعدم اللجوم أن الأصل براءة الزم وهذه قاعدة ثقية معروفة وأن هذا الثوب محقق الطهارة وأن ما طرأ عليه إنما هو شك والشك لا يرفع إلا باليقين لأن قاعدة نص على أن اليقين لا يزول إلا بالشك ثم بعد ذلك وجود النجاسة في الثوب مانع من استعماله الصلاة. فالشك هنا شك في المانع والشك في المانع لا يضر فلماذا أوجب الملكية النضح نقول أوجبوه احتياطا وعن أثر ترك النضح أفاد المصنف أن تارك النضح يعيد ما صلى في ذلك الثوب وهو مقتبأ قوله قوله، وإن ترك أعاد الصلاة والمعنى أنه من كان حكمه النضح لأن شك في إصابة النجاسة للثور ولكنه لم ينضح فحكمه هو حكم من كان يجو عليه ولم يقصر فإن ترك ذلك ناسيا فصلاته صحيحة وتندب له إعادة الصلاة إذا كان الوقت باقيا وإن تركه عن فصلاته باطلة وتلزمه الإعادة مطلقا أي سواء كان الوقت باقيا أو انقضى. وعن صفة النضح. بيّن المصنف أنه رش باليد بلا نية أي لا يشترط الأمني على نحو ما سبق ذكره والنضح والرش باليد ولا نفوم اليد فيمكن أن يرشن الإنسان بيخاخة مثلا أو بسجاجة مما تستعمل للرش وهناك حالتان لا يلزم فيهما النضح الحالة الأولى إذا شك المرء في نجاسة المصيب أي في نجاسة الشيء الذي أصاب الثوب شك في نجاسته ولم يتيقن أنه نجس أو غير نجس، فحينئذ لا يلزم المرء نضح الثوب الحالة الثانية لو شك في نجاسة المصيب وفي الإصابة نعم وفي الإصابة لا نعم بمعنى لو شك في نجاسة المصيب أو في الإصابة لا شك في كليهما ما فلا يلزم حينئذ شيء فالنضح إنما هو لازم في حالة واحدة وإذا ما تأكدت من النجاسة ولكن عند الشك في الإصابة فلا نضح الجسد هل يغسل, يغسل أو ينضح إذا أصيب بالنجاسة هذه مسألة عبر عنها المصنف بقوله وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلافه والمعنى أن الجسد إذا فرأت عليه قطعة من النجاسة أو جزء من النجاسة هل هذا الجسد أو هذا الجزء من الجسد يجب غسله لجزالة النجاسة أو يكفي فيه النظر كما يفعله الثوب يرى ابن عرفة أن المشهور في هذه الحالة هو لزوم غسل مزسد ويرى النازري أو يحكي النازري عن النزهب أنه ينضح وصح حدن الحاجب أنه يجب الغسل لأن النطح على خلاف القياس فيقتصر فيه على ما ورد وهو وروده في الحصير والثوب فقط وبذلك أشار المصنف إلى وجود خلاف في المسألة بعد ذلك تحدث المصنف عن مسألة اشتباه الإناء الطاهر بالآنا... بالإناء النجس أو الآنية الطاهرة بالآنية النجس فقال فذكر أنه إذا كان عند الشخص ماء طهور أن يصلح للطفير واشتبه عليه هذا الماء بماء آخر أصابته نجاسة أو بماء نجس أو ببول مثلاً ويتوهم أو يحدث ذلك أحيانا في شخص ريد أو سجيد عنده إناء يبول فيه وإناء آخر يستعمله للشرب أو للغضوء أو عنده أكثر من إناء فاشتبه عليه الأمر للظلام أو لمرض أو لعدم قدرة على التنس فماذا يفعل؟ ذكر المصنف ما يفيد أنه إذا التبست عليه الآنية التي فيها الماء أنه يصلي بعدد النجس وزيادة أي يصلي بعدد النجس وزيادة إناء فإن كان عنده إثناءان صلى ثلاثة يعتبر أن هذه للطاهرة وهذه النجاسة وهذه زيادة الفياض فإن كان عدد الآنية اثنين وهناك أربع آنية من الماء يصلي باثنين ويزيد ويزيد إناء فتكون الصلاة قد صلية ثلاث مرات بوضوء عند كل مرة وذلك حتى اعتبر ذمته وكيفية ذلك بصورة بسيطة أن يتوضأ من أحد الأنية ثم يصلي صلاة ثم يتوضأ بعد ذلك أن آخر يصلي ثم يتوضأ أن الثالث ويصلي وهكذا مسألة ولوغ الكلب في الإناء وأحكامه رسله. سبق القول بطهارة الكلب عند المالكية خلافا لجمهور الفقهاء وتفريعا على هذه المسألة فالمالكية يقولون باستحباب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب ويكون الغسل سبع مرات وأن يراق الماء الذي كان في الإناء وعبروا بالماء ليخرجوا نحو الحوض الكبير أو عبروا بالإناء ليخرجوا نحو الحوض الكبير ونحو الطعام فالحوض لا يلزم غسله بولوغ الكلب فيه والطعام لا يلزم إراق قطع فإن قبلته النفس أكل ولا بأس كما أن مسألة الغسل هذه مسألة التعبدية وليس لها علاقة بالنجاسة ونحوه وذكر المصنف هنا طائفة من القيود والمخرجات المتعلقة بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب هي واحد هذا الحكم يسري على عموم أنواع الكلاب بمعنى أن المالكية فيرون أن الحكم الذي سبق ذكره ينطلق على كل أنواع الكلاب لا فرق في ذلك بين كلب مأذون في تربيته ككلب الصيل أو الحراسة وبين كلب غير مأذون في تربيته كالكلاب التي تربى للزينة أو لمجرد الافتخار اثنين لا غسل بولوغ غير الكلب بمعنى أن المصنف لا يرى غسل الإناث إذا ولغ فيه غير الكلب القطة والسن والفأر ونحوها فالحكم مقصور على الكلاب فقط ثلاثة الغسل مستحب الغسل مستحب عند قصد استعمال الإناء أي استحب الغسل إذا،, الغسل إذا أراد الماء المرء استعمال الإناء الذي ولغ فيه الكلب للوضوء أو الغسل أربعة لا تشترط النية في تطهير الإناء بناء على مسألة عدم اشترط النية التي سبق الحديث عنها لا يلزم المرء عقد نيته على تطهير الإناء فضلا عن كونهم لا يقولون بنجاسة الكلب يعني الملكية يرون أنه لا يحتل الأمر إلى نية وهذه القيود كلها وهذا أو أو قيد تحديدا وما سبقه من قيود زائد على قولهم أو فضلة على قولهم إن, إن الكلب ليس بنجس خمسة لا يلزم تعدد الغسل الغسل بتعدد اللوغ كذلك لا يشترط لا يشترط المصنف تعدد الغسلات بتعدد مرات اللوغ أو تعدد الكلاب فولغ الكلب مرارا أو ولغ أكثر من كلب في الإناء يكتفى بغسل واحد وهو المشار إليه جريا على قاعدة إذا تعدد السبب واتحد المسبب يكتفى بمسبب واحد وإلى هذه القاعدة أشار القائل بقوله إن يتعدد سبب والموجب متحد كفى لهن موجب كناقل سهو ولوغ والفدى حكايته تيمم جديدة ستة لا يشترط غسل الإناء بالتراب حيث لم يشترط المصنف أن يوصل الإناء بالتراب مرة مع أن هذه المرة مع أن الغسل بالتراب وارد في الحديث وحدة المالكية في ذلك أنهم لا يثبتون زيادة غسلة التراب في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وهناك رواية فليرقه ثم يغسله سبعا أولاهن بالتراب ويرى المالكية أن هذه الرواية وقع فيها التراب فطار وقع أولاهن بالتراب وترى إحداهن بالتراب وترى ليعثره الثامنة بالتراب فلذلك عدلوا عن هذا للتراب ولم يشترطوا الغسلة بالتراب قلت والكلام للشارحة الحق أن الاضطراب المؤدي بالضعف إنما هو الاضطراب حيث تساوت الروايات ولا شك أن رواية أولاهن صح لورودها في صحيح مسلم فلا اضطراب حينئذ فالاخذ بالتتريب لا نحيد عنه ثم بعد ذلك كله فالراجح في المسألة ان شاء الله تعالى ونذهب غير المالكية هو ان ولوغ الكلب منجس للماء الذي يلغ فيه وان ما فعل به بعد ذلك انما هو تطهير وليس امرا تعبديا بدليل حديث فهور اناء احدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب فالراجح أن علة الغسل إنما هي نجاسة ما ولغ فيه الكلب وأن ذلك الغسل ليس مجربا عن التتريب بل تكون الأولى من الغسلات بالتتريب ولذلك ألفت النظر هنا لأبنائنا الطلاب إلى أن مسألة التراب هذه قد تناولها بعض المعاصرين وبعض العلماء ممن لهم دراسة ودراية بأحوال الميكروبات والجراثيم فذكروا أن هناك من أنواع الجراثيم التي يحملها لعاب الكلب ما لا تزول إلا بالتراب ولو غسل الإناء بالماء مئات المرات ففي التراب خاصية معينة هي إزالة هذا النوع من الجراثيم التي يحملها لعاب الكلب وفي ذلك دليل على مدى الاعجاز الذي تمتعت به بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجوانب الطبية والجوانب العلمية لا سيما في الجوانب الوقائية منها فالنبي صلى الله عليه وسلم وقد نطق فمه الشريف بهذا الحديث قبل أكثر من 1400 عام يلفت النظر إلى أنه سيجد من الأمور والمستحدثات لا يتوصل إلى مثل هذه النظرية، ونقول إن الإمام مالك رحمه الله عليه وأتباعه قد استدلوا على عدم نجاسة ما ولغ فيه الكلب بدليل اتخاذ الكلب للصيد واتخاذه للحراسة، فالله سبحانه وتعالى قد أذن في الصيد بالكلب، وكيف يصيد؟ ولا نأكل المكان الذي مسّه، وهو يصيد بأن قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وهناك من الرواية الحديث في مسألة الكلب ما تدل على أن الغسل إنما هو للتطهير وليس للتعب وأن ولغ الكلب في الماء مناجش في الماء وهنا نورد فائدة. عن نعم الأحكام التعبدية فنقول إن الأحكام التعبدية هي التي لا يعقل معناها وذكر الصيوطي طائفة منها فقال القول في الأحكام التعبدية منها اختصاص الماء بالطهارة فيه رأيان أحدهم أنه تعبدي لا يعقل معناه والثاني أنه معلل باختصاص النائب الرقة واللطافة والتفرد في الجوهر وعدم التركيب ومنها أي من الأحكام التعبدية أيضا اختصاص التعفير للترب قيل إنه تعبدي وقيل معلل بالاستظهار وقيل بالجمع بين الطهورين ولو كان السيطي رحمة الله تعالى عليه حيا في عصرنا، لقال لا ذكر هذا القول أيضا وهو ما تعصر عليه علماء أكتب الحديث من مسألة الجراثيم التي لا تقتل إلا بالتراب ومنها والحديث مستمر للصيوذي ومنها أيضا أسباب الحدث والجنابة تعبدية لا يعقل معناها فلا يقبل فيها القياس قال بعضهم ولولا أنها تعبدية لم يوجب المني الذي هو طارئ عند جمهور العلماء غسل كل البذل ويوجب البول والغائط الذين هما نجسان بإجماع غسل بعض